وهو عمر رضي الله تعالى عنه كما كان عمر يقول عن نفسه كنت رويعي غنم لبعض نساء مكة فإذا أنا اليوم يقال لي يا م ي ر المؤمنين ما هي قوة الإرادة؟ قوة العزيمة الشكيمة أن يكون عند الإنسان همة عالية ليصل ا ل ى الشيء الذي يريد أن يحققه وأن يصل إليه م ع ن ا نماذج اليوم متعددة سواء من واقعنا أو من الواقع الساب واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات في كتاب الله تعالى تدل على هذا المعنى نصوص من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تشهد لهذا المعنى هذا سنناقشه اليوم قوة ا ل ا ر ا د ة نناقشه اليوم بإذن الله تعالى في برنامجنا مسافرون فمرحبا بكم أيها الإخوة و ا ل ا خ و ا ت السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا شباب حساكم بخير الحمد لله خير النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى المسجد ف ر ا ى صحابيا جالسا في المسجد ظاهرا عليه الحزن و ا ل ك آ ب ه فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما أجلسك في المسجد في ساعة ليست ساعة صلاة يعني غريب الناس الآن اللي في السوق واللي في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 أنت ليش جائك الدين كثير من الناس لا تكلم عن أبي أمام رضي الله عنه لكن كثير من الناس ما يلحقه الدين وقلة المال ا ل ا بسبب العجز هو يرى نفسه عاجزا تقول ل ي ش ما تفتح لك محل كذا قالوا ل ل ه يا أخي ما أ ظ ن ي ع ن ي أتوفق فيه ولا بعدين ما ا ق د ر و ي ب غ ا لي ا ت س ل ف فلوس طيب ليش ما تطلع بعد صلاة الفجر وتذهب إلى سوق الجملة اللي يبيع الفواكه وتشتري ب ا ل ج م ل ه مجموعات وبعدين تذهب إلى كذا قال وين أكعد أصحم بعد الفجر وزحمة بعدين الفجر يا ا خ ي برد شديد إيش اللي طلعني في البرد ولا حر شديد ولا الناس نايمين عجز وكسن وبالتالي يلحقه الدين بعدين يقول يا أخي أنا علي دين ما أنا ق د ر أسدده لأنك عاجز وكسول فهنا يقول عليه الصلاة والسلام قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رواه أبو داود لأن الإنسان إذا صار عاجزا كسولا لحقه بعد ذلك غلبة الدين وقهر الرجال غلبة الدين أن يغلبه الدين فيصبح ما يستطيع أن يسدد يسدد اليوم مئة بعدين يقول له طيب فلان يطلب مئتين أيضا قال يا الله طيب ممكن فلان تعطيني مئة و ع ط ي ه ا فلان فيسدد من المائتين م و س ي ن ي ب ق ى عليه خ م س فيأتي أبو مئة خ م س فهو في الحقيقة مثل الذي ينزع القبعة من هنا ويضعها هنا ثم ينزع القبعة من الثالث ويضعها في الأول والدين يسدده كأنه ما سدد والدين يسدده و ك أ ن ما سدد فعلا لا يزال على ظاهرة يا ا خ ي قدرة الإنسان على أن يتحرر من العجز والكسل هذا ا و ل علامات الفلح ا و ل علامات الفلح هذا يقول لأحد القضاة أنا كنت في جدة قبل كم يوم قاضي فاضل من من أحسن ا ل ق ض ا ت ورجل عمره قريب من تقريبا س ت ي ع ن ي صار له في القضاء أكثر من خمس ن سنة ا و أكثر من خمس ن س يقول تعينت في القضاء وعمري أ ر سنة يعني الآن أعدى ا ل ث ل سنة وهو في القضاء تقريبا يقول لي جاءني يا شيخ في تلك السنين شخص يشتك الفقر و ا ل ح ا ج ه و ا ن ي ما عندي شيء والله يا شيخ ما أجد ما أسدد به يعني الخبز الذي يشتري لي أولادي يقول فطلب مني مالا قلت لها لن ع ط ي ه كمانا أنا بسلفك سبعة آلاف ريال يقول تلك الأيام السيارات رخيصة وكذا قلت بسلفك سبعة آلاف ريال واذهب واشتري سيارة سيارة نقل هايلوكس ا و نيسان ا و كذا اللي فيها غمارة وفيها حوف زين بيك أب اشتريها وتعال عندي يقول ل ذهب واشتري سيارة نظيفة مستعملة وجاء بها ل ي قلت خذ هذه خ م س ريال سلف دين وأريدك ا ن تذهب بعد صلاة الفجر ا ل ى وتشتري منهم بهال 500 ريال كوسة و ط م ا ط وبرتقال وتذهب تبيع عند المسجد بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب ب ع د العشاء ففعلا صار يشتري الصندوق بريالين ا و ريال ونصف ويبيعه ب خ ريال عند المسجد فصارت ا ل خ م س ريال من ا و ل يوم صارت أ ل ف ي ريال ثم جاء ا ل ش ي خ قال والله يا شيخ صارت أ ل ف ي ريال قال كويس اشتري بضاعة أ ك ث ر وحاول ما بين الصلاتين تمر على المطاعم وتبيعهم المطاعم يحتاجون كوسة وطماط وما دل إيش فصار الرجل يوميا يشتغل ويربح ربح صافي ما لا يقل عن أ ل 0 إلى ألف خ م س ريال تلك السنة يقول الشيخ فسددني خلال تقريبا شهر سددني فلوسي ثم قال لي والآن هو يا شيخ وكيل كبير جدا لعدد من أنواع الفواكه يقول ل ك لا أريد أ ذ ك ر لك اسمه هذا الشيخ ماذا فعل به الذي فعل به أن العجز والكسل الذي كان عنده جاء ونفضه ونفضه حتى تطير العجز والكسل قال قم من بعد الفجر واشتغل مع الناس ولا تظن نفسك عاجزا هو لو قال لا شوف أريدك يكون عندك شركة كبرى للفواكه بيقول وين شركة كبرى أنا أقل من ذلك لا أنت تستطيع أنت تستطيع أن تفعل شيء لكن أنت نفسك تنظر ا ل ى نفسك نظرة أنك ما عندك إرادة خل عندك قوة إرادة يقول فلو فهو الآن يعني يملك ملايين الرجل من جراء ذلك فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع أبي أمامة يقول قل أعوذ بك من العجز والكسل الواحد إذا تحرر من العجز وتحرر من الكسل أفلح وبالتالي لن يغلبه دين ولن يقره رجال بعض الناس اليوم تأتي ر ي تقول له يا خريش ما الذاكر قال طيب فرضني ذاكرت ونجحت والله ما في وظايف طيب وهل أنت يعني لماذا تنظر للمستقبل نظرة سوداوية لها ل د ر ج ة في ناس تخرجوا وجدوا وظائف ووفقوا ثم اعلم ا ن هذه الدراسة ليس فقط لأجل ا ن الحكومة تعطيك وظيفة أنت يا أخي بنفسك اسعى وابحث عن ع ما تكسب به بعض الناس تقول للمرأة لماذا لا تهتمين بنفسك ومنظرك وشكلك يعني و ت ح ا و ل ي ن تحطين عطورات وتصلحين نفسك شوية فتقول أصلا زوجي هذا ما ه م ه تزينت ولا ما تزينت هو أصلا عينه زائغة وكل يوم مكون علاقة مع ب ن ت طيب أنت اصنعي ما عندك والله تعالى يوفقك لما بعده أهم شيء أ لا يكون عندك عجز ا م ا م المشكلة واحدة مشكلة زوجها ع ي ن ه ز ا غ ة للبنات ينظر إليهن لا تعجزي وتكسلي قدام الموقف وتقرير أنا عاجزة عن حل المشكلة لا أنت تستطيعين أن ت ح ل المشكلة وكذلك ما أيوة يمكن ز ج ة لا يعني ما هو عجبت <تصفيق> <تصفيق> على أقل تحل نصف المشكلة يا ناصر على ق ل إذا دخل البيت بدل ما يراها مثلا يعني سيئة المنظر 100% يشوفها سيئة المنظر 50% ي ع ريحة الطماط والبصانة <تصفيق> يعني ريحة حلوة <تصفيق> شوي أحيانا تقول لبعض الناس يا أخي لماذا فلان نجح ما شاء الله عين معيد في الجامعة و ا ن ت فشلت وفصلت من الجامعة فيقول إيه يا ص ل الله ع ل ي فلان عشان عنده واسطة طيب سبحان الله و ه الواسطة فقط هي التي جعلت يأخذ مئة في ا في اختباراته دائما نحن نحاول أن نعلق ا خ ط ا ء ن ا على أخطأ. شماعات لا تختص بنا فتقول مثلا الولدك ليش ما نجحت يقول أنت اللي ما شجعتني ا ن ا اللي طلبت منك مرة مدرس وقلت لي لا أنت اللي ذاكرة يحاول أن ينزع الثوب ليلبسه لي غ ي ر ه هذا يا أخي حتى بعض الدول الآن تأتي إلى بعض الدول وتقول يا أخي ليش ما تطورتو ليش دولتك إلى الآن دولة ف ا ش ل ه ما عندكم يعني تطور ما عندكم شيء فيقول أصلا نحن ليس دولة عظمى يا ليتنا من الدول الكبار طيب ما هي الآن تركيا ما شاء الله تعد من الدول يعني المتقدمة جدا وهي كانت قبل سنوات مثل كثير من الدول العربية ما عندهم شيء ليس كذلك مشكان ا ل ا ت ر ا ك يا جماعة يأتون ي ش ت غ ل و ن ع م ا ل ه عندنا قبل فترة يا عمالة في البناء تذكرونهم عماله في المطاعم وغير ذلك ا ل آ ن قل أ ن تجد الاتراك ياتون الى هنا يشتغلون في بلادهم لان البلد نفسه ازدهر وصنع من مما لا شيء صنع اشياء واصبح من يعني من الدول التي تستثمر فيها دول كبرى ا تجار هنا وتجار هنا ا ل آ ن مستثمرون ع ن د كل مثل ذلك في ماليزيا ماليزيا كانت بلد مثل كثير من الدول التي حولها مثل أندونيسيا ومثل غيرها ما عندهم شيء والآن ماليزيا تعتبر من الدول المتقدمة سواء في الأمور التقنية ولا في غيرها معنى ذلك أنها وجدت أحدا يشتغل ويصنع ونفض نفسه من العجز والكسل وبالتالي سطاع أن يصنع شيئا احنا مشكلتنا يا جماعة اليوم اليأس والفشل وعدم وجود قوة ا ل ا ر ا د ه هاي ناصر في معوقات فيه معوقات واجه ا ي شخص فالله بد أ الواحد يكون فيه راد على أ ش ي ء ا ل ي ق د م عليه تكون فيه أكثر معوقة فتكسر من جاديفة هو ترى كثير من هالمعوقات يا ناصر احنا نتصور أنها معوقات لكنها في الحقيقة ليست كذلك احنا نتصور ا ن هذا معوق ا ن ك ما تقدر وأنك كذا هذه الأمور ليست كذلك والله يا أخي لما تبحث الآن في كثير من من وصلوا سواء وصلوا إلى أساتذة الجامعات ولا علماء ولا مبتكرين ولا إلى آ خ ر ه لو تبحث في المعوقات التي أصابته وأصابت مجموعة معه وهم يسعون إلى نفس الغاية ليش استطاعه أن يصل وغيرها ما ا س ت ط ا ع مثل ما قال كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من ا و ف ى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر صبر. كثير من الناس يعني الآن ت ع ا ل للتجار الكبار تجد أنه يقول لك أول ما بدأت في التجارة كنا عشرين واحد كلنا محلاتنا جنب بعض طيب ليش أنت لوحدك الآن تملك مليار وهم لا يملكون قال والله لأنه جاء توسعه وهدموا محلاتنا فبعضهم ت ر ك ا ل ت ج ا ر ة وأنا لا ذهبت وأستأجرت محل في مكان نائي وبعدين معناه أ ن تعب وصدع أنه يعني مجرد. يطأ برجل على هالمعاولقات حتى حتى ارتفع هذا لما هاي هو الشخص لأنه يحط له هدف أساسي أساس آه. أنه يوصل له رح يوصل له د ف رح يتعدى برضو يحط له هدف ثاني ع ن د م يقول لك من طلب العلا سهر الله يعني يصير عنده خطة واضحة يعني يستطيع أن ي س ي ر عليها حتى يصل في معركة أحد أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل ر ض صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الصحابة لما أشيع أنه قتل استمروا في القتال طيب قتل ا قائدنا م ع ذلك نستسلم استمروا في القتال فمر أنس بن النظر رضي الله عنه مجوعة من الصحابة جالسين في أ ث ا ء القتال جلسوا على جم سيوفهم فقال لهم ما بالكم جالسين قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ا ن صح أنه مات في المعركة معنى ذلك ا ن ه استطاع أن يحقق شيء في سبيل الإسلام بدل د م ق و م ا موتوا مثله تجلسون و الإرادة من أعظم ما ينبغي للإنسان ا ن ه يعني يعمله لأجل يحقق ا ل ا ر ا د ة إذا كان عندك قدرات أعرض نفسك لا تنتظر ا ن الناس يأتون يقولون لك ممكن تشتغل عندنا ممكن تشاركنا في محل ممكن تشتغل معنا في كذا لا أنت اذهب وأعرض نفسك ق ل أنا ترى أقدر أسويك أنا ترى خطي جميل تبغى ن ا أشتغل معكم خطات ا ن ا ترى جيد في إقامة العلاقات الاجتماعية تبقى أن ا ش ت غ ل في العلاقات العامة عندكم ا ن ا جيد في التفاوض والإقناع اعملوا الاختبار ممكن أشترك معكم في قسم كذا وكذا التسويق هذا يوسف عليه السلام طلع من السجن فلما خرج من السجن أخرجه الملك ل ا ج ل فقط ي س ا ل عن رؤية وكان ممكن يرجع السجن ي ن ي و ز ف عليه السلام لبث في السجن سنين فقال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خ م ر ا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير من نبئنا بتأويله نبأهم بتأويله ثم قال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك بالله أنا أتوقع أنك تنجو من السجن إذا ذهبت ورجعت إلى الملك فاذكر للملك قل ترى فيه واحد في السجن مظلوم قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذ ك ر ربه فلبث في السجن بضعة سنة هذاك طلع وانشغل بالملك وانشغل بالناس ونسي يوسف المسكين في السجن حتى يوم من الأيام الملك رأى رؤيا وسأل اللي عنده قال أني أ ر ا سبع بقرات س م ا ن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاثوا ح ل ا م وما نحن بتأويل الأحلام ب ع ا ل م تذكر هذا اللي موجود قال. و ق ا ل ا ل ذ ي ن ج ا م ن ه ُ م َ و ا ل ذ ك ر َ ب ع د َ أ ُ م ه بعد سنين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه راح وسأل يوسف يوسف عبر له الرؤية تعبيرا تاما ر ج ع وقال يا ملك في تعبيرها كذا وكذا قال هاتوا الرجال هذا اللي عبرها خلونا نراه فجاء يوسف عليه السلام ا ل ي ك س س بعدما وقعت قضية المرأة وغيره فيوسف لما وجد ا ل ل ح ظ ه م ن ا س ب ه الآن الآن خلاص أنا ممكن أرجع للسجن لكن مدام تبين لي ا ن ي بري معناه لن يعيدني إلى السجن طيب مدام أنا وصلت عند الملك وأنا عندي قدرات أنا أمين وعالم ومجموعة من اللي جالسين عند الملك هؤلاء هم مجموعة ما عندهم م القدرات مثل ما عندي ترى هذا واقع يعني أحيانا يضعون وزيرا على مكان معين لأنه عنده و ا س ط ه ولا ابن خالد فلان ولا ابن عمد فلان صح ليس لأن عنده من القدرات ما ليس ع ن د غيره وتجد ا ح ي ا ن ا يكون هذا وزير ويكون السكرتير حق الوزير هو اللي, هو اللي مشي الشغل وأكثر قدرات وأكثر معلومات وأكثر لكن لأنك ابن فلان فلاني فيوسف عليه السلام لما جاء وراء ا ل موجودين عند الملك فإذا مجموعة كبيرة منهم كلهم قدرات محدودة ما عندهم أي قدرات يتعاملون بها فعرض نفسه وهذا يا جماعة من قوة ا ل ا ر ا د ة إذا وجدت اللحظة ا ل س ا ن ح ة أعرض نفسك قل يعني أنا ممكن أعمل شيء ترى يوسف قال لما ر ا ى الملكة تكلم وقال طيب فيجيكم سبع سنين فيها زرع طيب ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ما فيها سنين ما فيها زرع فأنتم من البداية الزرع الطيب بدل ما تأكلون كل يوم من عشر كيلو نقصوها إلى خ كيلو وخزنوا خمسة كيلو ا ل خ م س كيلو الثانية هذه تأكلونها في السبع سنين اللي بعدها ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاثوا ل ن ا س وفيه يعصرون يأتون إلى القرب اللي فيها الزيت يعصرها يطلع الزيت الباقي لأنه بينتهي في السبع سنين بيأتيك الناس من كل مكان الملك لم يقل ليوسف طيب مدام ا ن ك بهذه الدقة ممكن ت م س ك الموضوع أنت لم يقل له ذلك إنما يوسف الذي عرض نفسه عليه صح؟ صح؟ قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض طيب ا ن ا عندي لك ف ك ر ه تبغى واحد مناسب لهالشغلة؟ قال نعم قال أنا هذا ما هو عب إذا أنت عندك قدرة واثق اعرض نفسك طيب ا ن ا ممكن أتولى التدريس في هالمكان ا ن ا ممكن أخلص لك هالموضوع اعرض نفسك يا أخي لا تبدأ تقول تواضع ميت وتواضع بارد يبدأ الواحد يقول لا والله أخي أخاف يقولون كذا يمكن ي س ت ح د يعني رامي وجهه علينا لا لا إلا مدام أنك قدرة لذلك يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض ثم ب ي ن صفاته قال إني حفيظ عليم أ و شيء أنا أمين أحفظ الأموال وأيضا أنا عليم إ ش كثر نعطي هؤلاء لما ي ا ت ي إرسالية من البلد فلان يقولون أعطونا من الخزائن مثلا طن أقول لا أنتم ما تحتاجون طن لأن عدد السكان هو وزير المالية أقل من ذلك تحتاجون نصف طن ارسل إليهم ا ن ا أجمع ما بين الأمانة وما بين العلم بالتخصص اللي أنا فيه ا ع ر ض نفسك لا تحتقر نفسك لذلك حتى لو واحد فرضا يراسل عبر الإنترنت يراسل عبر أي ما جاء عند إمام المسجد قال ي شيخ المسجد يعني ليس نشيطا ا ن ا م س ع د أتولى تنسيق محاضرات في المسجد ا ن ا مستعد أتولى أن نعلق لوحة في المسجد ويكون في هذه اللوحة مثلا نصائح وكذا ا ن ا اللي مسؤول عنها قال, قال الإمام طيب يا أخي إحنا ودنا أنه يكون عندنا فرش جديد للمسجد بس من يعطينا قال أنا اللي مسؤول أنت أعطني خطاب للتجار ا ن ا مسؤول ا ع ر ض نفسك يكون عندك قوة إرادة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 فقال واحد من الشباب يا شيخ أنا كتبت له نصيحة ورسلت ل ي ه ولم يستجب فقال الثاني طيب قال الشيخ أكتبه مرة ثانية يمكن الأول ما وصله يمكن الإسلوب غير ا قال واحد أنا يا شيخ كتب ثلاث خطابات والله يا شيخ ولا استجاب إلى متى يا شيخ نكتب خطابات فقال الشيخ والله ا ن ي في قضية من القضايا كتبته م ئ خطاب مئة رسالة حتى أصلح هذا الشيخ قوة إرادة بل إنني أذكر يحدثني أحد طلاب الشيخ ك من زملائنا عنده يقول الرئيس الفرنسي السابق فرانسو متران اللي كان قبل ساركوزيا و اللي قبلها أيضا وصل رسالة للشيخ مباز من أخ جزائري سجن في فرنسا وصل رسالة للشيخ يطلب من الشيخ نصرة يقول يا شيخ ا ن ا يعني مظلوم فأخذ الشيخ وكتب رسالة إلى الرئيس الفرنسي وكتب دحت أن يعني رئيس هيئة البحوث العلمية تلك ا ل ا ي ا م رئيس هيئة كبر ذكر تعريفا من ا ن ا اللي أنا أرسلك ل أيضا ما كتب ع د ز م ي باز بس وصلت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي الشيخ طبعا سهل ا ن يرسلها إليه أما عبر السفارة الفرنسية هنا أ و ل يرسلها إلى السفارة السعودية هناك وهي تصل ا ن الشيخ كان له مرتبة وصلت إلى الرئيس الفرنسي ثم لم يمضي وقت ا ل ا وقد جاء هذا الأخ الجزائري أطلق سراحه وجاء واعتمر ومر الشيخ بنباز وقال يا شيخ أطلقوني من سجني بواسطتك أنت من كان يتوقع من كان يتوقع ذلك قوة إ ر ا د ه قوة إ ر ا د ه يا أخي ما كان يتوقع أحيانا أنه فلان يحفظ القرآن ولا فلان يصبح خطيبا ولا فلان كلما كان الإنسان عندها القوة والعزيمة ويستطيع ا ن يعني يحطم جميع الحواجز التي تمنعه وفق ما ي ن ا ص ف ي ب ح ا ل تقولي إرادة اوكي تكون عندي إرادة قوية قوية قوية طيب. لكن برضو راح يجي يوم بحثيئس يعني ب ح ا د ت و ج ب سنة سنة س ن ا ت سنوات أربع سنوات خمس سنوات وانت م ث ل على نمط واحد اكيد تقول, تقول إرادة برضو موجودة ت و اوكي راح يكون فيها بواقي ونسباقي إرادة ك طيب شوفي ناصر انت اذا اذا رأيت انك ما استطعت على الشي إذا, اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع لا تقف عند الباب المسدود إذا مثلا واحد يبغي يدرس طب درس درس ورساب رساب رساب خلاص شوف لك أنت مش تبع طب أنت تبع تجارة ا ن ت تبع هندسة شوف الشيء الذي تخصص ثاني متوافق مع ميولك الشخصي وممكن أنك تفعله ي ن ي أحيانا بعض الناس يعني أنا كنت ا س ت م ع مرة للشيخ سليمان الراجحي التاجر المعروف م ق ا ب ل ه له فهو وفق في الصناعة وعنده يعني ص ن ا ع ة انابيب وصناعه حديد انتاج يعني ص ن ع ه وانتاج الحيواني وانتاج الدواجن الى آ خ ر ه فكانوا ي س أ ل و ن ه يقولون له نرى لك في ت ج ا ر ة ا ل أ م و ا ل والبنوك ونرى لك في ا ل ص ن ا ع ة ولكن لم نر لك شيئا يتعلق بالمواد ا ل غ ذ ا ئ ي ة ع م ر ك ب ش ف ت و رز الراجحي ا ولا حليب الراجحي ولا تقرا اسماء أ خ ر ى لكن ما تجد مثل هذا فقال سبحان الله انا لم اوفق في العمل في المواد الغذائية أبدا والرجل يملك مليارات يقول لم أوفق المواد ا ح ا و ل ت قديما وجبت رز من الهند ومدري إيش اللي حصل وبعدين يقول لم أوفق حاولت عدة مرات ولا و ف ق ت علمت أن رزقي ليس في المواد الغذائية رزقي في غيرها فدعه وجاوزه ا ح س ن ت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه م ا ت س ت ط ي ع لا تقف عند الباب المسدود فإن الماء لا ينتظر المجرأ السيل إذا جاء ما ينتظر أنك تفتح له مجرأ إذا لقى سد أمامه يدبر نفسه يمين ويسار ا ل ا إذا كان كل سد وأحيانا يكسر السد إذا كان قويا كذلك ا ن ت إذا لاحظت أنك ما وفقت في هذا الشيء الله تعالى يقول أن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم إما يكون عندك أنت نفسك أخطاء شخصية ا و يكون تخطيطك أحيانا خطأ وبالتالي تستطيع ا ن ك تسلك إذا يعني ا ح س ن ت التخطيط من البداية لذلك أحيانا تقول ا لشاب ل ي يعني يقول لك يا أخي أنا أحيانا يأتيني شاب ويقول يا شيخ أنا عندي مشكلة ف ق و ل يا أخي إيش مشكلتك يقول يا شيخ ما أدري بس أنا لاحظ ما عندي جرأة في الكلام وأتلخبط إذا تكلمت مع الناس وعندي زي الرهاب الاجتماعي و ا ن ح ر ج إذا جلس أتكلم م ع ويبدأ يتكلم معي لمدة خمس دقاق ي ش رحلي مشكلته فأول شيء أحط من نظره السوداوية في قلبه أقول له أول شي يا ولدي من قال أنك ما تعرف تتكلم مع الناس حذك ما شاء الله عليك صار لك خمس دقائق تتكلم معي وحط عينك في عيني وجريء ولطيف والله يا ولدي أحيانا الناس يكلموني يتلخبطون وينزل عينه وفي نصف الكلام يقول خلاص خلاص يا شيخ ويذهب أنت ما شاء الله عليك جريء وبطل عالج مشكلتك في اللحظة فيذهب ويقول والله يا شيخ أنك صادق فعلا سبحان الله <تصفيق> أنت أحيانا لا تجعل الحواجز في داخل نفسك حطمها من البداية هو توفق لذلك بالله لو ما كان عمر عنده قوة إدارة رضي الله عنه قوة إرادة كان فتح الشام وفتح كسرة وقيصر وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم لما كان عنده عزيمة وقوة إرادة كان استطاع ا ن ه ينتشر الإسلام ويثبت أمام الناس ب ه الطريقة أبو بكر لو ما كان عنده قوة إرادة كان, غلب كان بيغلبه المرتدون المرتدون اللي ارتدوا حتى ظن الناس أن الإسلام ليس له قائمة وبقوة إرادة أبي بكر وعزيمة وتوكل على الله قبل ذلك استطاع أن يثبت الله تعالى به الدين ا ن شاء الله ت ك و رسالة وصلت إن شاء الله الله يوفقكم أيها ا ل أ ح ب الكرام هي رسالة يعني أحيانا نحن في بعض البرامج لأن الوقت قصيرا لأن الوقت قصير لا نستطيع أن نقول كل ما لدينا لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق أنا أرجو بإذن الله أن أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي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 انا س ا ر و ن م س ت م س ك و بديننا بفضل ربي ظاهرون ان ا ل ج م ي م س ا ف و ن مسافرون, مسافرون